وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وعصى آدم ربه فغوى هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ لأنهم يتداركونها بالتوبه والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافا مشهورا معروفا في الأصول ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركون بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم يقع منه ذلك كما قال هنا وعصى آدم ربه فغوى ثم أتبع ذلك بقوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم نجد له عزما يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وقيلهم جميع الرسل وعن ابن عباس وقتاده ولم نجد له عزما أي لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة ومواظبه على التزام الأمر وأقوال العلماء راجعة إلى هذا والوجود في قوله لم نجد قال أبو حيان في البحر يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه له عزما وأن يكون نقيض العدم كأنه قال وعدمنا له عزما انتهى منه والأول أظهر والله تعالى أعلم قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أي أبا أن يسجد فذكر عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار وذكر عنه الإباء أيضا في الحجر في قوله إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين وقوله في آية الحجر هذه أبى أن يكون مع الساجدين يبين معمول أبى المحذوف في آية طاها هذه التي هي قوله إلا إبليس أبى أي ابا أن يكون مع الساجدين كما صرح به في الحجر وكما أشار إلى ذلك في الأعراف في قوله إلا إبليس لم يكن من الساجدين وذكر عنه في سورة صاد الاستكبار وحده في قوله إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وذكر عنه الاباء والاستكبار معا في سورة البقرة في قوله إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقد بينا في سورة البقرة سبب استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في زعمه المذكور وقد بينا في سورة الكهف كلام العلماء فيه هل أصله ملك من الملائكة أو لا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فسجدوا إلا إبليس صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون لا بعضهم وذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الآية قوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قوله في هذه الآية الكريمة إن هذا عدو لك ولزوجك قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكهف فأغنى ذلك عن إعادته هنا وقوله فتشقى أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب لأنه لا يحصل لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يدرسه ثم ينقيه ثم يطحنه ثم يعجنه ثم يخبزه فهذا شقاؤه المذكور والدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية التعب في اكتساب المعيشة قوله تعالى بعده إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تبح يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري والكسوة والسكن قال الزمخشري وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان فذكره استجماعها له في الجنة وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والضمأ والضحو ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتحام السبب الموقع فيها كراهة لها انتهى فقوله في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والضمأ والعري والضحاء والجوع معروف والضمأ العطش والعري بالضم خلاف اللبس وقوله ولا تضحى أي لا تصير بارزا للشمس ليس لك ما تستكن فيه من حرها تقول العرب ضحيا يضحى كرضي يرضى وضحى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا لحر الشمس ليس له ما يكنه منه ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا اما اذا الشمس عارضت فيضحى واما بالعشي فيخسر وقول الاخر ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامه قالصا وقرا هذا الحرف عامه السبعه ما عدا نافعا وشعبه عن عاصم وانك لا تظما بفتح همزة أن والمصدر المنسبك من أن وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله إن لك ألا تجوع أي وإن لك أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وإضاح تقدير المصدرين المذكورين إن لك عدم الجوع فيها وعدم الضمى أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله